mm for <laughs> <laughs> <laughs> all يا الذي الذي و المستقيم والله هو <سنة> <ph بزوجه> حي <coughs> <Walking No> نمیشه نمیشه آه آه آه الله يحب بالمحجين الله <تصفيق> جو Uh for بَيَلْنَا سُوَا تَجِرِي مِلْسَقْتَ عَسُّقَ خلت قبلكم سنا سير في الأرض فو كيف كان عاقبة المكان؟ Hey! <laughs> equal to لك لأيام نداول بين النار و تلك الله الذين آمنوا وعملوا الحق سلام لَن يوافق الشيء <تصفيق> لن تموت إلا بإذن الله كتابا موجالا <تصفيق> وما كان لنحصلا تموت موزه ایلا ایلا منها ومن يريد سبيل الله وما ضعف وما سك. الله والله قوما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر سلاقي أمرنا وسبت قادنا ونصرنا على القوم الكافرين فأَأَنَّ ثواب الدنيا وقصن ثواب وَاللَّهُ والله يحب المخصين صدق الله الله الرحمن الرحيم وكذلك اوحي اليك روح ما كنت تدري من الكتاب ولا اليمان ولكن جعلناه نورا به من اشاء من عبادنا وإذا لَتَهْدِي أهدي إلى صناعة والفقية الله العزيز إلا هذا القرآن الأهدي للتي هي أكوى وميشن الرحيم الذين يقلونها السالحات أكوى له قجرة كمية صلك الله العزيز وأتزل يا الصعب وكفيقات المساء وكتب يبثي, وكتب يبثي, وكتب يبثي, وكتب يبثي من اشتباع ايات الزجر الحكيم ولكات حفظتك الله من كل شيطان الرجيم لقد اشعى واشتقعنا في الحادث لا وعطيلة عن مباركة والتي تراها علينا عالم من الاعلاق القرآن والجمواري والقص العربية والحرق الشرطية والعالم السابي خديد الكار <تصفيق> على الحجم الحفظ <الحاجم. تصفيق> الموكي على الكار والمكام الزجين يطلب